جل وعلا في هذه الآية الكريمة سبب قتله لهذه النفس ولا ممن هي ولم يبين السبب الذي نجاه به من ذلك الغم ولا الفتون الذي فتنا ولكنه بين في سورة القصص خبر القتيل المذكور في قوله تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها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 في قوله قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وهو المراد بالذنب في قوله تعالى عن موسى فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون وهو مراد فرعون بقوله لموسى فيما ذكره الله عنه وفعلت فعلتك التي فعلت الآية وقد أشار تعالى في القصص أيضا إلى غم موسى وإلى السبب الذي أنجاه الله به منه في قوله وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائف يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجهت تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل إلى قوله قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين وقوله وفتناك فتونا قال بعض أهل العلم الفتون مصدر وربما جاء مصدر الثلاثي المتعدي على فعول وقال بعضهم هو جمع فتنه وقال الزمخشري في الكشاف فتون يجوز ان يكون مصدرًا على فعول في المتعدي كالثبور والشكور والكفور وجمع فتن أو فتنه على ترك الاعتداد بتاء التانيث كحجوز وبدور في حجزة وبدره اي فتناك ضروبًا من الفتن وقد جاء في تفسير الفتون المذكور حديث معروف عند أهل العلم بحديث الفتون أخرجه النسائي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وساقه ابن كثير في تفسيره عن النسائي بسنده وهو حديث طويل يقتضي أن الفتون يشمل كل ما جرى على موسى من المحن من فرعون في صغره وكبره كالخوف عليه من الذبح وهو صغير ومن أجل ذلك القي في التابوت وقذف في اليم فألقاه اليم بالساحل وكخوفه وهو كبير من أن يقتله فرعون بالقبطي الذي قتل وعلى هذا فالآيات التي ذكرت فيها تلك المحن مبينه للفتون على تفسير ابن عباس للفتون المذكور وقال ابن كثير رحمه الله بعد أن ساق حديث الفتون بطوله هكذا رواه النسائي في السنن الكبرى وأخرجه أبو جعفر ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيريهما كلهم من حديث يزيد بن هارون به وهو موقوف من كلام ابن عباس وليس فيه مرفوع إلا قليل منه وكأنه تلقاه ابن عباس رضي الله عنه مما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره والله أعلم وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول ذلك أيضا انتهى قوله تعالى فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى السنون التي لبثها في مدين هي المذكورة في قوله تعالى قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن اتممت عشرا فمن عندك وقد قدمنا في سورة مريم أنه أتم العشر فبينا دليل ذلك من السنة وبه تعلم أن الأجل في قوله فلما قضى موسى الأجل أنه عشر سنين لا ثمان وقال بعض أهل العلم لبث موسى في مدين ثمانا وعشرين سنة عشر منها مهر ابنة صهره وثمان عشرة أقامها هو اختيارا والله تعالى أعلم وأظهر الأقوال في قوله تعالى ثم جئت على قدر يا موسى أي جئت على القدر الذي قدرته وسبق في علمي أنك تجيء فيه فلم تتأخر عنه ولم تتقدم كما قال تعالى انا كل شيء خلقناه بقدر وقال وكل شيء عنده بمقدار وقال وكان أمر الله قدرا مقدورا وقال جرير يمدح عمر بن عبد العزيز جاء الخلافة أو كانت له قدر، كما أتى ربه موسى على قدره. وقوله تعالى اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري إذهب إلى فرعون إنه طغى قال بعض أهل العلم المراد بالآيات في قوله هنا اذهب أنت وأخوك بآياتي الآيات التسع المذكورة في قوله تعالى ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات الآية وقوله وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات الآية والآيات التسع المذكورة هي العصا واليد البيضاء إلى آخرها وقد قدمنا الكلام عليها مستوفا في سورة بني إسرائيل وقوله تعالى إنه طغى أصل الطغيان مجاوزة الحد ومنه انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية وقد بين الله تعالى شدة طغيان فرعون ومجاوزته الحد في قوله عنه فقال أنا ربكم الأعلى وقوله عنه ما علمت لكم من إله غيري وقوله عنه أيضا لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ولا تني مضارع ونا يني على حد قول ابن مالك في الخلاصة فأمر نوم مضارع من كوعد احذف وفي كعدة ذاك الطرد والونا في اللغة الضعف والفتور والكلال والإعياء ومنه قول امرئ القيس في معلقته مسح إذا مس بحات على الونا أثرن غبارا بالكديد المركلي وقول العجاج فما ونا محمد مذ أن غفر له الاله ما مضى وما غبر فقوله ولا تنيا في ذكري أي لا تضعف ولا تفترى في ذكري وقد أثنى الله على من يذكره في جميع حالاته في قوله الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم وأمر بذكر الله عند لقاء العدو في قوله إذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيراً كما تقدم ايضاحه وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة والمراد أنهما لا يفتران في ذكر الله في حال مواجهة في العون ليكون ذكر الله عونا لهما عليه وقوة لهما وسلطانا كاسرا له كما جاء في الحديث إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو مناجز قرنه انتهى منه وقال بعض أهل العلم ولا تنيا في ذكري لا تزالا في ذكري واستشهد لذلك بقول طرفه كأن القدور الراسيات أمامهم قباب بنوها لا تني أبدا تغلي أي لا تزال تغلي ومعناه راجع إلى ما ذكرنا والعلم عند الله تعالى أيها المستمع الكريم بحسبنا في هذا اللقاء ما تقدم ولنا بمشيئة الله لقاء آخر يعقبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته